الوحدة الثالثة عشر السفر الدرس الثالث والسبعون الحوار الأول انظر واستمع أي خدمة؟ لدي حجز إلى جدة وأريد تأكيد الحجز هل الحجز على الخطوط السعودية؟ لا هو على الخطوط الاندونيسية أين التذاكر؟ هذه هي التذاكر تذكيرتي وتذكيرة زوجتي وتذكيرة ابني وتذكيرة ابنتي وأين جوازات السفر؟ هذه هي جوازات السفر أين تأشيرة الخروج هذه تأشيرة الخروج وهذه تأشيرة الدخول الرحلة رقم سبعمائة وسبعة وسبعين تغادر الطائرة الساعة الثالثة فجرا احضر الى المطار قبل ساعتين شكرا رحلة سعيدة والان جاء دورك انظر واستمع واعد اي خدمة لدي حجز الى جدة واريد تأكيد الحجز هل الحجز على الخطوط السعودية؟ لا هو على الخطوط الاندونيسية اين التذاكر؟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 تغادر الطائرة الساعة الثالثة فجرا احضر الى المطار قبل ساعتين شكرا رحلة سعيدة الحوار الثاني انظر واستمع السلام عليكم وعليكم السلام اهلا وسهلا جواز السفر من فضلك هذا هو جواز السفر هل أنت ماريزي؟ لا أنا كشميري هل أنت قادم للعمل؟ لا أنا قادم للزيارة والعمرة كم يوما ستقيم هنا؟ ثلاثة أسابيع تقريبا أين ستقيم؟ سأقيم في فندق قريب من المسجد الحرام إقامة طيبة؟ وعمرة مقبولة ان شاء الله جزاك الله خيرا والآن جاء دورك انظر واستمع وأعد السلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسهلا جواز السفر من فضلك هذا هو جواز السفر هل أنت مارزي؟ لا أنا كشميري هل أنت قادم للعمل؟ لا انا قادم للزيارة والعمر كم يوما ستقيم هنا ثلاثة اسابيع تقريبا اين ستقيم ساقيم في فندق قريب من المسجد الحرام إقامة طيبة وعمرة مقبولة ان شاء الله جزاك الله خيرا الحوار الثالث انظر واستمع أهلا وسهلا فقدت حقيبتي من أين أنت قادم أنا قادم من بنغلادش أين الجواز وأين التذكرة هذا هو الجواز وهذه هي التذكرة ما لون الحقيبة لونها أسود هل هذه حقيبتك نعم هذه حقيبتي ماذا في الحقيبة في الحقيبة ملابس افتح الحقيبة نعم هذه حقيبتي والان جاء دورك انظر واستمع واعد اهلا وسهلا فقدت حقيبتي من اين انت قادم انا قادم من بنغلاديش